بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الطائفه الرابعة من الروايات التي يمكن أن يشتدل بها على قيمية القيميات هي الروايات الواردة في وقوع التهاتر بين الدين والرهب تعلمون أنه في الشريعة الإسلامية قدنا ما يسمى بالرهن رهان مقبوطة في القرآن هم موارد هذا والرهن في الشريعة الإسلامية يختلف عن الرهن المعروف اليوم أنه يأخذون البيت رهينه ويسكنون به يعني في حق ال تصرف في الرهن مقابل تخفيض الإيار مثال. هذا الشيء المألوف اليوم والذي أفتينا ببطلانه هذا الشيء واطل ولا أساس له إنما الرهن الوارد في الشريعة الإسلامية عبارة عن أن مدين يعطي شيئا كرهين إلى الدائن حتى يثق ذاك الدائن بأن دينه بأن المال الذي جعله دينا سوف لن يذهب عليه سوف لن يتلف. انتلف راح يأخذ يأخذ الدين وعلى من الره من العين المرهونة ايضا انتم تعلمون انه في الشرع الاسلامية في الدين اذنى انه وان كان ذا عسره فناظرة الى ميسر هذا همقام شرعي قرآني فطبيعي الدين يخشى ان هذا المدين اما ان يطلع كلاوتي يقول لي واما لا خش ادمي لكنه بعد ذلك يكون لا اسره يتمسك بالقران الكريم نظره الى ميسره هذا المسكين يسال كنت ما يدرسون هم ما يدرسون لانه نظره الى ميسره فالعلاج هذا موضوع الرهن ياخذ الرهن عند إذن سواء طلع المدين فهذا واحد مخش آدمي يريد يأكل فلوسي أو أنه لا خش آدمي لكنه صار مقصر أنا آخذ ديني من الرهن رهن اللي بقى عندي هذا هم قانون الإسلام عند إذن وقع بحثه فيما إذا تلفت العين المرهونة أو أنه ذاك عجز عن أداء الدين وقع البحث والروايات الكثيرة وردت عليكم السلام حول أنه يقع التهاتر يعني التقاص القهري السقوط من كلا الجانبين يدعو التهاتر بين الرهن والدين ويبقى الصافي هذا يجب أن يدفع إلى ذاك أو ذاك يجب أن يدفع إلى هذا الصافي إن كان الرهن قيمته أكثر من الدين الفاصل يكون الفاصل لل للراهن الراهن يأخذ الفاصل ومع الدين الذي أددهك يُشغل قصد وإن كان العكس فالعكس إن كان الرهن السعر أقل فالعكس وعقد صاحب الوسائل بابين لهذا راح نذكر البابين ان شاء الله فيقال لولا ان القيميات تؤخذ بالقيمة ما معنى التهاتر والتقاص القهري بين الرهن والدين؟ خب هذا لو ان الرهن تلف ذاك يريد المثل مثل الرهن ما معنى التهاتر بين الرهن والدين؟ هذه خلاصة السلال. والبابان هذا. الباب الخامس من أبواب الرهن من كتاب الرهن بحسب طبعة آل البيت عبارة عن المجلد الثامن عشر صفحة 385 فصاعدا وعلى طبعة الرباني المجلد الثالث عشر صفحة مية وخمسة وعشرين شاهدنا من الباب الخامس روايتان فحسب. والروايات الأخرى لها مضمون آخر الروايتان اللتان هما شاهدنا مع الباب الخامس عبارة عن الرواية الثانية والرواية السابعة في الرواية الثانية الصدوق رحمه الله لإسناده عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرته من غير من غير أن يستهلكه الرهن لدى المليون ضاع ولم يكن المدين مخصان لم يسالكوا لم يفسدوا لم يفعل شيء ضع من دون اختيار نعم في الرهن اذا ضاع من عند ال... مرتهن يعني اخذ الصحف يعني هذا الدائن الرهن عند تلف ضاع ومن دون تقصير من قبل الراهن من غير ان يستهلك رجع بحقه على الراهن اهنا يقول انه ضاع هذا امين المرتهن امين ومضامن يرق يأخذ دينه على كل حال من الراهن يقول خر رهنك ضاع ومن دون تقصر مني وديني خب وانت أنا أريد ديني رجع بحقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه أما لو فرضنا أنه لا هو اهلك هذا الرهن او كان مقصرا بشأن حفظ الرهن فهلك ان استهلكه تراد الفضل بينهما الشاهد هنا تراد الفضل بينهما يعني اذا كان مقصرا في حفظ الرهن او استهلكه اكله مثلا بل يقابل بين الرهن وبين الدين فان كان الرهن اكثر دينه يسقط والزياده يعضي يقضي الى المدين وان كان الدين اكثر يعطى الفاصل إلى ال الفاصل يعض إلى هذا الذي كان عنده الرهن يعني إلى الراهن الذي بلي الفاصل يعطى إلى المرتهن يعني هذا الذي هذا المديون يعطى الفاصل تمام هو الشكل اذا ضاع الرهن من المرتهن المرتهن عبارة عن المدين هو الذي لا المدين راهن اذا ضاع من عند المرتهن يعني هذا الدائن اذا ضاع وكان بالسهلاك تراد الفاضل فانا الراهن ان كان الرهن اغلى من الدين. خب ديني, ديني سقط وزياده قيمه الرهن اخذ من الماء زياده قيمه الرهن انا ابسعك انا الراهن اخذ زياده قيمه الرهن من ذاك ولو كان العكس فبالعكس هذه مفهوم الروايه هذه الروايه الاولى يعني الروايه الثانيه من الباب شاهدنا والرواية السابعة من الباب ايضا شاهدنا عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن من اخبره مرسلين عن ابي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن المرتهن وهو الـ وهو الدائن الرهن ضاع عدد من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الرهن فأخذه كروا الاولى يعني هذا يقول هو الرهن تلف وأنا ممغصر فالرهن راح منك لأني موقف مقصر وأنا أريد ديني رجع من حق في حقه على الراهن فأخذه هذا هو مو محل شاهدنا محل شاهدنا فإن استهلكه تراد الفضل بينهما أما إذا أهلك أو أنه كان مقصرا في فضله يقعد تراد فيما بينهما فالشاهد فقط في روايتين في هذا الباب أنا ما ألبيت غير هالروايتين التين يكونان تكونان شاهدين خب هذا التهاتر كيف يكون لو لم نؤمن بأن القيمي مضمون بالقيميات ولهذا يقع التهاتر بين قيمة هذا وقيمة ذاك هو فالمفروض أن يحسب قصاب المئة والروايات الأخرى في الباب في نفس الباب الروايات الاخرى انا ما اقدر اقراها او ما اقراها ما اخذ وقتكم انت تستطيعون ان تقولوها في بيوتكم الروايه الاخرى من الباب تصرح على هاي النقطه نقطة انه لو كان تلف الرهن بلا تفريد وبلا تقصير وبلا استهلاك لو كان تلف, تلف الرهن بلا تفريد إذن يخرج من جيب من جيب الراهن هش مجان فتح يخرج لا مو من جيب الراهن بلي صاحب العين الذي قاله عند المطرف هو الراهن جعل جعله عدل المرتهن يخرج من جيب الراهن مجانا رغم أنه تلفر لدى المرتهن يخرج مجانا من جيب الراهن بعد الثاني الذي هو شاهد وهو أنه وإن كان بتفريض يقعد تقاصد والتهاتر هذا ما موجود في الرواضي الأخرى فقط خل المقدار يقول أنه يخرج منه جيب الراهن بتفريد هذا عبارة عن خلاصة الباب الخامس وأما الباب السابع الباب السابع مخصوص يعني في عنوان في عنوان صاحب الوسائل. فبا رأي عن عنوان الباب، ما كأنما يرش صاحب الرسائل مخسوسا بما إذا كان الرهن تلفا بتفريط المرتهن، كان هناك تفريط يعني هذا الذي صار الرهن عند وهو صار الرهن عند وهو الدائن. لو كان تلفه بتفريط المهتهم هذا عنوان الباب الروايات مهج الروايات قسم منها مطلقة به اطلاق قسم من الروايات روايات الباب به اطلاق فنحن نقيد المطلقات بر... بروايات الباب الخامس التي صرحت بأنه إن لم يكن تفريطون فالرهن راح من جيب المرتهن مجانة بلاش راح عليه نقيد المطلقات بتلك الروايات أو نحملها على ذلك المعنى جمعنا وشاهدنا هو المقدار يعني أن الروايات هنا صرحت التهاتور. كل روايات الباب أظن هنا نبعات مو مثل الباب الخامس فقط روايتين. كل روايات الباب صار حتى التهاتور بفارق أن بعضها مطلق يشمل حتى ما إذا كان بلا تفريط هل إطلاق نقيدة؟ مو مشكل. هل إطلاق نقيدة أو نحمله على فرض التفريط؟ الروايات ما يلي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن أبي حمزة السنة التام سهل بن زياد ويوجد في عرضه أحمد بن محمد فسالم بن زياد ما يخلق مشكله أبو حمزة هذا ظاهر أنه الثماني هذا الذي يريد على العافظين العافظين دعاء الزحر مالي رمضان قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان قول علي عليه السلام يترادان الفضل يعني سر هاتور والزيادة يُعطى هذا كلام علي ابو حمزة يسأل يقول عليا شف القائل صلى الله عليه قال الإمام كان علي عليه السلام يقول ذلك نعم علي قا كان يقول يترادان الفاضي قلت كيف يترادان ما معنى تراد قال إن كان الرهن أفضل مما روه نبي ثم قطب رد المرتهن الفاضي وإن كان لا يساوي رد وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المنتهين هذا الثالث والبقية بالتهاتور يسقط خب هذا شوفوا مطلق هذا يعني يشمل فرض التقصير وعدم التقصير نقيد آه. آه. هذا الاطرق مو مشكل نقيد بروايات الباب الخامس وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك الروايه الثانيه عنهم عن احمد بن محمد وسال جميعاً عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمر السند موثقه قال سألت ابا ابراهيم الإمام الكاظم سلام الله عليه عن الرجل يرهن الرهن بمائه درهم وهو يساوي ثلاثمائه درهم الرهن غالي اغلى من ال الدين الدين مئة الدرهم بينما الرهن ثلاث مئة الدرهم فيهلك شوفوا هذا يهلك المطلق يهلكه بتخصير او بغير تخصير الاطلاق المقيدة مو مشكل فيهلك اعلى الرجل ان يرد على صاحبه مئتي درهم لان هذا الرهن كان في المقابل استثمية الرهن ثلاثة أفضل الرهن كان في مقابل مئة بينما الرهن كان يسوي ستمئة أي رد على صاحبه مئتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهن فيه فضل وضيعه شوفوا له ضيعههم كل شيء يعني هو هي الرواية هي غيرت ما نحتاج يقول وضيعه يعني يعني مقصر هو وإلا ما يقدر يقول طيّعه قلت لك نصف الران؟ خب يقول إذا هلك نصف الران؟ مو كل قال حساب ذلك نصف بمقدار النصف حساب ذلك قلت فيتران دان الفاضل قال نعم هذا صريح في مسألة التهاتل لو كان له إطلاق انغيده لو لم يكن له إطلاع بقرينة قوله وهنا فيه فضل وضع وضيعه بقرينة وضيعه ما ويطلع خلق بعد حسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير هم تعمل سابق سألت أبو عبد الله في الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلاك قول فهلك قل مطلق فليق مطلق يقيد ان يؤدي الفضل الى صاحب الرهن وان كان اقل من ماله فهلك الرهن ادى اليه صاحب وفضل ماله وان كان الرهن السواء فليس عليه شيء ان كان الرهن يساوي الدين ليس عليه شيء ذهن راح بعد ذهن راح في مقابل الرهن لانه ممتساويه مع محمد بن علي بن الحسين الصدق رحمه الله بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أضاء المؤمنين في الرهن إذا كان أكثر من مال مرتين فهلك هم قول هلك مطلق ممشكلة نقيد فهلك الرهن أدى إلى صاحبي فضل ماله وإن كان الرهن يساوي ما رهنه فليس عليه شيء يتغادر تغادر موسى. بإسناده عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل رهنة عن رجل رهنة على ألف درهم والرهن يساوي ألفين يعني الرهن الرهين أغلب وضاع هم ضاع كل مطلق قد يكون بلا تقصير نقيد هذا ما مشكله أيضاً. قال يرجع عليه بفضل ما رهنه وان كان انقص ما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وان كان الرهن يساوي ما رهنه عليه فالرهن بما في هذا في مقابل ده. على كل حال كل هذه الروايات صريحه في مساله التهاتر هذا يقول صاحب الأساءل يقول يقول حمل الشيخ والصدوق وغيرهما هذه الأحاديث على تفريط المرتهن ونعنى وصنا يعني هو على تقييد بعض حمله على تفريط المرتهن اما إذا بدأ تفريط تجيب روايات الباب الخامس أقول هذه الروايات لو أن أحدا أراد أن, أن يستفيد من هذه الروايات أن القيميات إذن تضمن بالقيمة وإلا فما بالتواتف الراهن الراه يريد لو كان مثلي لو كان قيمي يضمن بالمثل فالراهن راح يقول انه أنا أنا العين مالتي تلفت عندك اتلفت بتفريد تلفت عندك بتفريد او اتلفت وانا اريد مثله, مثله رغم انه قيمي اريد مثله فما معنى التغاتر <تصفيق> هذا اول اشكال يرد على الاستدلال بهذه الروايات هو ان العين المالكوم ذاك كثيرا ما تكون مثليه العين المرهونة خارج الروايات أصلاً ما موجود ما موجود فيها أن العين المرهونة من القيميات عقديميات تكون مثلها يكثر مثلها فلاو فهمنا من هذه الروايات أن العقديميات تضمن عقديمات إذن بنفس الدرجة نفس من هذه الروايات أن المثل يخص تضمانة ال دل... يعني تضمان قيمة دل... يعني الدور إن تعلبة الآية أصلاً مثلي ما عندنا كل شيء بين مهارة وليس هو مقصود الأصحاب الذين فصلوا بين المثليات المتنين راح تكون نتيجة هذا كل شيء ما كل شيء مي أي... بعد هذا الآية بعد مثلي ما عد وعليه فالروايات لها معنى آخر وأفتكر أن معناها واضح الروايات جميعا لها معنى معناها واضح معناها هو ما اشارنا إليه في بداية البحث يعني اجعل الرسالين في بداية بحثنين معنى هذه الروايات ما يلي الإمام يقول أن العين المرهونة مع الدين تقابل يعني كما أن الدين في مقابله رهن. الدين مرهون بالرهن حتى إذا تلا بعدين أصر عليه الأداء أو أصبح إنسان فاسقا فما لا تؤدي مضمون بالرهن كذلك الرهن مضمون بالدين مقدم. تماما هذا مضمون بدك ذاك مضمون فيه. الإمام يجعل مقابلة بينهما فلا سبيل إلا التعاطف هذا ما علاقة بمسألة أن القيميات والقيمة والمثليات والمثل. هنا الشريعة تقول الرهن مع الدين كل منكما له رهن لدى آخر فالدائن العين المرهونة رهن عندك رهينة وتقابل البائع والمدين ايضا حينما دفع الرهن لولا الدين ما كان يدفع الرهن دفع الرهن لانه هو هو مطمئن مواثق انه في مقابل الرهن عند الدين هذا تقابل فرضته الشريعه بين هذين الامرين فطبيعي انه سيكون التهاتر القهري والفارغ يتراد بينهما طبيعي ما إلى علاقة أصلا بفكرة أن القيميات شنو والمثليات شنو أن القيميات تضمن بالقيمة والمثليات تضمن بالمثل وعليه فهذه الروايات أيضا لا تدمع المدعى لعل خير لعل خير دليل على أن القيم يضمن القديم لعل خير دليل هي صحيفة أبيوالاد تلك الرواية المفصلة والتي قرأناها قبل التعطيل. بمناسبة أخرى ذكرت ما كنا نبحث عن عن حكم القنير المثيل ما كنا نبحث عنه بحثنا في شيء بمناسبة ما قرأنا الروايه المفصله في القصة المعروفة حيث أنه أخذ البغلة وهذا أن يطالب غريمة وخبر أن الغريب رايق في البلد الفلاني وهو محوره خالفه خالف هذا الذي اخذ البغل خالف صاحب البغل الذي كان مؤجر البغل للمصافه الفلانيه مو اكثر وخالف وذهب يطالب غريمه هناك ديك ديك ذكر روايات ذكر روايه ذكر بأنه ضامن للقبل أو عطب الباغل أو هلك الباغل أو مات الباغل أو صار به نقص أنه يضمن القيمة خب هناك أولا من امتيازات هذه الرواية أن الباغل القيمي محق أن الباغل المثل الباغل القيمي ولهذا هذا وارد في قيم مو مثل هذا الروايات اللي خرعناها قلنا اعضاها ما معلومها الكم قيمة او مثل هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تصرف بضمان القيمة وعليه فيمكن ان يجعل هذا خير دليل على ان القيميات تضمن بالقيمة الا ان هذا بحاجة إلى بحث وهذا هناك فرق بين أن أقرام في قراءة الرواية بها خلاف عليك قيمة بغل يوم خالفته أو عليك قيمة بغل يوم خالفته قراءتان بالرواية تعلمون هذا بحاجة إلى بحث مفصل أفتكر أنه غدا إن شاء الله نبدأ على الرواية إذا تردون مصدره الوسائل الباب السابع عشر من الإجارة الحديث الأول ومن حيث المجلد أنا هنا مسجل على طبعة رباني المجلد الثالث عشر بحسب طبعة ربان صفحة مائتين وخمسة وخمسين الى مائتين وسبعة وخمسين وتستطيعون أن أعطيتكم باب الباب الباب السابعة سنة للإجارة على الأول فتستطيعون أن تخرجوا من طبعة أهل البيت آل البيت أيضاً إذا أعطيتكم. طبعة آل البيت هذا هذه قمة المهم من كل هذه الروايات فقط هذه الرواية، فلهذا راح نسب الحديث إن شاء الله في هذه الروايات لنرى هل تتم أو لا تتم.